وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّهَا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 يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. يدخل مي يشاء في رحمته، يدخل مي يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. والمرسلات عرفا والعاصفات عصفا والناشرات نشرا الفارقات فرقا والملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إن ما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أغتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما راكما يوم الفصل ويلوئ يوم إذل المكذبين ألم نهلك الأولي ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويلوئ يومئذ إذل